تقدم تقدم تقدم تقدم, تقدم أخيال سود الجبال لرمل الفياث للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الهبي وأنت الكميع وليث والقتال تقدم أخيال سود الجبال رمل الفياف للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكبي وليس القتال فبالقاذفات أثير العداء وأدمي القلوب أبداً لذال وإن يرتدي نسفة وانت فير وفجر فنعم الرد والمال فبالقاذفات أثير العداء وأدمي القلوب أبدا النذار وهي رتديه ناسفا وانت فيض وفجر فنعم الردى والماء فأنت المؤمن لتحيى الحياة كمثل الهواء لذي الكائنات فأنت المؤمن لتحيى الحياة بسم الهوائي لتلك الكائنات كفيض الغمام لظمى النبات تقدم وحط حصون الطغى من جاء من العيش في طيبات وصوت المدافع والطائرات لنا ما حياة ذنوب الثقان لرهج في المعمعات ألذ من العيش في طيب حال وصوت المدافع والطائرات لنا ما حياة ذنوب الثقان وسن خالدا حين لق الممال لقد عاش دهرا دروبا نزال فقد قالنا ذك طعما السباد جبن قعيد النساء والعياد وسل خالدا حين لقى الممال لقد عاش ده عند فقد قال ذك طعما السباد جبن قعيد النساء والعياد فأنت المؤمن لتحيا الحال كمثل الهواء لذي الكائنات فأنت المؤمن لتحيا الحياة كمثل الهواء لذي الكائنات كفيض الغمام لسبيا النبات تقدم وحق حصول الطقال تقدم أخيال سود الجبال ترم الفياف للقيا الرجال تقدم إلى الموج أنت الأبي وأنت الكمي وليس القتال تقدم أخي لسود الجبال لرمل الفياف للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكمي وليس القتال